وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَن آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ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 ثُمَّ لا يَتَّبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مِنَ النَّوَى وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 فَمَتَلُهُ كَمَتَ لِ صَوالٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُابِل فَأَصَابَهُ وَابِنُوا فَتَرَكَهُ صَلْدًا ال ل يَقدِرونَ على شَيئ مِماا كَسَبُ واللههُ لا يَحْدٍ قَوْمَكافِرين وَمَثَلُ الذيينَ يُ فقُونَ أَمولَهُ مُبَتِ أَمر الضَّاتٍ الله وَتَثْبتَ مِنْ أَفُسِهِم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 وَماَا تُم فِقوا مِن خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُم وَماَا تُم فقُون إِلَّا بتِغَ أَوجههِ الله وَماَا تُمْ فِقُ مِن خَيْر وَفَائِلَيكُم وَأَنتُم لا تُظْلَون للِْفُقَرَ إ الذيذينَ أُحصِروا فِي سَب اللههِ لا يَسْطيعونَ ضَربًَا فِي الأرض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسمائهم تعرفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحفا و ما تنفقوا من خير فان الله به عليم